وَجَعَلْنَا لَهَا رِمَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَسَجَّجْنَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا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 كانت ابوابا وسويره الجبال فكانت ترابا ان جهنمنا كانت لرصادا للطاغين مآبا لا يسيل فيها احقادا لا يذوقون فيها دردا ولا شرابا الا حميما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 لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا كَانَ دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عطا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 يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا